فَلَمَّا دَاوَذَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَثَانِيَهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ فَاتَّخَذَ دُمَّلَهُ في, فِي الْبَحْرِ عِجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَرْتَدَّا ارْهِما قَطَّطَ فَوَدَّ دَاعَبَ دَمٌّ مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنَ لَدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا وكيف تصفروا على ما لم تحط به قدرة؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلق حتى. ثينه خرقها قال اقرقتها لتغرق اهلها لقد تشيئا امرا قال الم اقول انك لا تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امر عسرا فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتله قال اقتلت ذكية دغير نفس الا قد رئت شيئا نكرا